قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي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 111. وقفت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك 112. إني أخاف الله رب العالمين 113. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعث له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله ضرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يماري فوأة أخيه قال يا أخي لتاعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري الشؤء اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك